والولي متائمس بسليدي غيرتنا مجهان من لدي والولي متائمس بسليدي غيرتنا مجهان من لدي زرع زور من ليل نشو تزور زرعو زور من لئي نشو تجور گيرو زرعو زور من لئي نشو تجور گيرو زرعو زور من لئي نشو تجور گيرو شنز مريان جاپا پیزوان تن لی دی غیرتو نامو جهان من لی دی والولى مترقم اس پیشلی دی غیرتنا مو جهان مننی دی دع عبرت سبق موسم وردکانی دع عبرت عبر السبق مو سام زي ورثتك كهر سمرنا بوها غيرتنا من جهان من ريدي والولي مدل إيمان بسليدي غيرتنا من جهان من ريدي دعور بيردي ساحل الفدا غرور بين نهر الساحل الفدا غرور بين نهر غيرتنا مو جهنم من لدي والولي مو دائما بس لدي غيرتنا من لدي اراد مو تعمل قرب راق عن امر القرب راقوم ارا دي مد امر القرب راقوم دبليا غيرتنا جهان من والولي مذدماس بيسلي غيرتنا जहान मन ने दी ली वनी ने युचान पलंबो स्वज ली वनी ने युचान पलंबो स्वज ली वनी ने युचान पलंबो स्वज ली वनी ने युचान فانكر كيمو كل غيرتنا مو جهان منيدي والوليم دائما مثلي غيرتنا مو جهان منيدي أشد على الكفار وبن الشام اشد على الكفار وبل الشاني على الكفار وبل الشاني على الكفار وبل الشاني شيفتنا مقرآن غيرتنا من قران ويمد غيرتنا من جهنم والوني متيم بسليدي مثلي دي غيرتنا مو جهان منيدي قلمنا مو احراد اين زان ما قلمنا مو احراد haraan de jaama zakka tal ye dur mar jaan peh le di ghairat na mo jahan manni di zakka tal ye dur mar jaan peh le di ghairat والو نيمت ائماس مصليدي غيرتنا مو جهان مليدي والو نيمت ائماس